في جنات النعيم كلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين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 إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخبود وطلح منبود وظل ممدود وَمَا وماء مسكوب 112. وفاكهة كثيرة 113. لا مقطوعة ولا ممنوعة 114. وفرش مرفوعة 115. إنا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين تلة من الأولين وتلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما 113. وظل من يحموم 114. لا بارد ولا كريم 115. إنهم كانوا قبل ذلك مثرفين وكانوا يصرون على الحنف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 لم جموع إلى ميقاط يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر. فما ليون من البكون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزولهم يوم الدين لحن خلقناكم فلو تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قترنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبتل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمت أنشأت الأولى فلولا ذلك كون أرأيتم ما تحرون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشأ لجعلناه قواما 111. فظلتم تفكهون 112. بل نحن محرومون 114. أفرأيتم الماء الذي تشربون 115. أأنتم أنزلتمه من المزن أم نحن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 نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمكوين 118. فسبح باسم ربك العظيم 119. فلا أقسم بمواقع النجوم 110. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إن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 وَتَجَالُونَ رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون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 وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالح فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم عشي كان عشي لبقلت بني السد حادود وعون كميدي هاي عشي كذي إنوسو عدي إذا وقعت ما نهنت أبونك كون ياي إذا وقعت صورة دي اللي هيكم تندون ترسك صورةها قرآنك كريم كا كان كون بقولي توني أفر صورة إذا وقعت صورة دي كنتم يا اللي حاد صورة الواقع هيكم رعاهن إذا وقعت الواقع كلمة الواقع هيكم رعاهن كلمة الواقعة وما رح كم إذا ما رجلك قيامدا يا ذو واقعة وحكي شهر جدة وحدة عيا وانشكي كجرين وين ما تيم كده هو قال ياي أنا يتأي كل كواحيك شهر جدة أنتي شكينا يسي قيامدا شكك قفسي إلى يندع عيني ودم باملاعك أين يدعي سيف بالك أي ياله مقعضي أفضت نعدي مقع ذي اللي نوشي مامو لاخان وقعها بمركة لك ريضا وحداعها وعكلنا معها تذكو سد حق يبوت أيون نقندونا غير تأوقي من بضن رسول أرسله إلى البشر لقصر بالله بالنبي الله نوح إلى النبي لله محمد عليه الصلاه والسلام نبي بديرو دعى ويا دول عصب ما دبا دبا لك او شن جيري ايه فومن جيري سيد ابو بكر سبيقه وكله علي ابن أبي طالب وكله هلال ابن أبي رواحه وكله سيد ابن حارثه وكله خديجه بنت خويلد وكله دبا عاشا سوله كوشن جيري اسغرب جري ومين جري جيري جري نفيا مال وحاي هيانا ديبي جري دعوة داس عصب كديبي جري وعلى وق النبي قعد دعوة دعصب ماذا حداو تلمامنا كودكج جي جري كو, كو اسمع على صارقون بالليل نبي الله محمد صلى الله على نبي محمد نبي الله ركوي يمد دعوة دي عصباء ولهي مد تركه ويرحى لك وشذي مع على صارقون فقد ندتك على صيحة ليلة كدبتك إيمان صحيحة إعمال إي صالحة نلص ودي ودي أي إن الله صادر كل ما يستن أما وقت بكواه كل وادي أما قدالك أي مادين مقعد أصحاب اليمين بألي قيام أمرك اللتاقين يهي ودق أهدا بأبو البشرة لن كمدقا إلكتاقا إياه أرشي إبناء لن كمدقا إلكتاقا إياه حدو كونك الله يسوق إبناء قفل أركبه كتاب كي لگا قوراي عملكيسا لو قوراي لو دي با يمينك لاغسين اصحاب اليمين بالي كوي انكاري كل أصحاب الشمال كو كو دي كتبتو دا جاي اي سد حدث عمرو شمال باليرا كل كوا و هو يكو حبيب بينيينو يجيبن كتبته دا بي لاغسين اي ابو البشر ادم بي بيي اسكا تاغايان وا اولاديشيو الله وداي ارشيق بيي اسكا تبايان اصحاب اليمين و شمال مش أما. يشمال بالليرا ولا غير انجم بري على لغارين با طبها درسو ما لا ماخد انت عايشه تا غرب كبي حاليه وقت جليل لغاري فيسين نخذن على قيباد مدات كون نغن هي صورة واحدة من اولها الى اخرها سدح لالله وقعه في صامي ايه ايه ايه واحد احقا لدونه ادي الله واهوه الان سورة ومكي وكونها وموقان ايسا وانو بعنه تخصصها فرغمانيو امي اقوم اقف البهور تيستالا ادي الله ده سوال لازكنو حنكري ايه وحلين دونتا قلك ادي إياداتكم صد على أوقعي بجميع إيه آياتكم هذا أيه, أيه سورة أولا وآخرا كنا بالله باندونتا كنا دمان دونتا سورة الواقعة ومكية إنت سوبانهم همك المكرمة كنولا سورة بي سودجي أيه كميتاي آياته هذا لحية سقاشا آياته بقول كذا يا فردينتا إذا أبدأ هذه السورة وحن صورة الواقعة كبالله يا بسم الله ألا مجي عساقين لقبضا أشكشبي أليه الرحمن نحريس قودة أونك وذكارت النحريسة الرحيم نتقاره هانين إنت الرميسي كوري عدي أدونك أقول النحريس تآخرة لا إياه إلا أهلا الله مجي عسونها ألا إياه أشكينان أشكبي هي, هي. صورة الواقعة قال تعالى يبا وحجري سبحانه إذا وقعت مركَّة دعروا، الواقعة يا مدي داعيسي ليس ما عن لواقعتها بإتانك داعيسي مركَّة دعروا كذبة نف بينك تمجد، هدر ولا بيني وينبحن خو تدي والله أرد لكن مسلم يقال كي هراء روما إزنا يا كان روما إزني معلمتي قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا سوره يسين بن قوسونرني كل كأي وريرا أي قيامة دي اركان يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا لو جوابا من غليل هذا ما وعد الرحمن قيامه ليين شيغاي اي ليين يوهاي اي ليين كووديناي اي وصدق المصير فشوف شي باسو ديري قيامده دي كوان جرتي فوم إذا وقعت مركي دعضه الواقعة قيامته دعيسي ليس ما ماهام لوقعتها قيامته دعيتانك أي دعضي كاذبة نفضلين كارتان مجل هذا دعيتانا و هذا دعيتانا ميزانك إذا, إذا, إذا ميزان نرسل ما أنت جيت ورس بدا الشيء ونحن مدحلو سيقا أيو قوليها دار دقان كبري ما عيارك اللوغو يا ريارا أيو قول إبرد بحولك كدر مي. تكل حقايي اللي ليبياي مسلمين دي مساكين توي اركاس كسررت خافضاتن وقعدا وهاي موجين دونتا كد بابو هو سودهاي وكوما قدكي ادويه كسريه واسمودايي لدنان يومغا يوا اهيساي كوا دلكي غرينا شاغاي غيساي في نار جهنم اذا نار جهنم ا جاي كوتالا تو el bas le ku tar fudud هل كان asa sida halkaas ay tagen halka qiimbigoodii dhimi may kan koodina ma sha soo sal lagayay khafiatun wa ikriya leysa inta yabbir rumaysey air raaday air ibade san jirtay ee adoon ka inay kuballi daday lagayayo xaqayge inaysha jannada xaqay ku taal todanada samayka shaysa arshige ku hos Ihan magamkoja, ihan mugalkoja, entäkö irketä? Siinä on merkki, kiemelädä, muokantot. Ei tarjuntaa merkkiä, järjytykkiä, mutta käsitys valtailemamaa, alarvo, luokittelunnea, ainoa lasvui, edellinen vuosi, lähellinen, lähellä, lähellä, lähellä, lähellä, lähellä, lähellä, lähellä, lähellä, idä rujatil arvo, kun kemmerkella gaririyö, hedjen garirin, va busatil jivalu, borihin la betiyö, ntellexi david yalla sairayja, ovusatil jivalu, borihin la riigo, allaf betiyö, basam betin, ova kannad, ei borihin nukdan, bor, munfatan la sairay, ova kuntum, ilinko bosharka arnuqutan, azvajan nuiyan, tlatatensdaa. معي كليه فاصحاب الميمانا ميدك تدك هذا كتاب كوزيميك اللجسينايو ولجاء آدم ميدك تجلس كتجاية أشجع ذلك ميدك كم رايا خوش هذا ميدك ديكوس عطا قيم تاسي ما أصحاب الميمانا دتكاس كرامك الله دتكاس أصحاب الميمانا ها ميدك توح هذا اللجسينايو ما أصحاب الميمانا تي عندن وتهويل وتعظيم لشأنهم حالك وضيب على البنبونين أيها أو اللوينين أيها نعمده يكس يجيهم فرب تفسير كيدينا في صدر مخبودين وما بعد هذا يكون إمان ضد خيبوا وأصحاب المشأمة قلت إلا بابي بذي إحدى أصحاب تيدينا بلأ إذن كل عليهم والله حقيري والله حميي ما أصحاب المشأمة بذي إحدى الدد كيدي سحرين يسير عيسى فرب تفصيل كسينه في سممن وحميم من وظل يحيط بك من دون والصابقون كوا خيرك أداري ايي دعوية ملي دعويه دييني اغاني اقني يجي هذه اي خير مغلامه دغني بجري الصابقونك وجندوه في المري ايغال لسي بالله باي وناي خل مقربون هو كول سو واكواس حقالو سو دوينا يا في جنات النعيم برواقيالي جناديت جوديت أيها قردة أصنع لغسورة وين أيها هذا والله لعنة شرحدر بايمنا أيها قردة استوالك هذا نجايها هذه كلها قردة عريشة نجس إذا وقعت ملكي لعذو لو وقعت في يوم مدي ليس مهان لوقعتها في يوم ذا دعتان كذا كلمة نفبين ليس مجريت خافلة تبي دونك جينا ليس أصحاب يوم مجرمينتي الأبجعنا ما خافلة وهي مدة خارعين أيسا خافعة ضد قيامة الكورية ليسا انتي اي برهم اي سير رعضي هي جنقين أيسا قرمي واقعة دعي اذا وقتي اي واقعة دعيسا شجتي الارض لقريري يلونك فجن قريري وبصد لبتي الجبال بورها بصا بيت وفكانت اي جباش النقط هذا انبار منبثا لصيري وكنتم نفليها النقطان دفك أزواج النعيل ثلاثة تنسدعة أصحاب الميمنة ملكت أصعدت كذا ما برواقه أي أصحاب الميمنة كش جيه فربضنا وأصحاب المشامة بيحيل أصحاب كذا ما سلعي الصحراء كش جيه فربضنا قابضنا أصحاب المشامة بيحيل أصحاب كذا كش جيه واصاب يقول خيكقوا أظهر مري أصحاب يقولوا كو جن أظهر أولئك قوة خائق أخر مرأي المقربون قوة اللي دوئين في جنات النعيم النحين برواقعيال جنات قدهد أيها الوصو دوئيني إيهي ماركا خريسي نوت الماني وحب بشرو دنبال لقابل آيه نبي الله أركو جيري إيه رسول الله أركو لديري داتكي لكو سدي أيهاي نقونا ماركا سا ربه سابقون تواحوي سلتون كوه من الأولين ومذيه الرئيه يكمل خرد النوح لكوستي هود لكوستي صالح لكوستي رود لكوستي إبراهيم لكوستي يحيى زكريا داود يا سليمان موصي عيسيا محمد محمد إنتان لسوء قاري من الأولين تتكي واره إياه وقليل قوى يروه من الآخرة نمات محمد مركز حافي قول لك أحد الله قليل بين قنايا نمات المحمدة لماذا حواهي انتي رسول ايه بدهره لمباهسكو اوالي الله بي ايهي اللي اقام ايهي النبي محمد لكو ستاي تاريخ ذو بقول ياللباطني اقفركن بقولكن لباطنكن اقفركن ايه انتي النبي كرميسي ايه الرعضي ايه اقونستي اللي غوشاقاي انتا سيهن قونها ايه اما مركي اللبيريو من لقبل الله بنوح الى اللقاسو قارا ايسا وحين لكو ستاي لقى ايهي بصابي قنطين ايهي بطان لكن ملك أصحاب اليمين أما أحل جنيه أقلا يلا يرى وأصحاب اليمين هي السابقين لشكو دارو ملك أي نغضان بقول يلا بعتان صف وصف الأركاب الذي يهدونك إن كل الله مجي شداتا صف ومدن وي ولله الحند شداتا صف ومدن وي وماذيه هرودان سلس باين نغونا يعني أفرطان صف وماذيه هرودان أفرطان صف ومدتان شداتا صف كل يا جنة قالوا يا هدين نقاطوا وما دعنا البدن لكن سابقون هدين نقاطوا وقالوا إلى آخرين على سرور كل يا راحاتي سابقين لأغوطة لقلق لذي شو؟ على سرور سرير يكركوا بيكسوا جيهين سرير تاسو أنعاد عين موضونة لحربين فشح ما انت اللي ولجوك سدي أي دهب أي جوهر أي بامن أي قيد غروح بدن دمانتي اللي قالوا موضون حرر يفرش عن نموت متكيين سابقين وترتر سنايا عليه سرير ثقرا بدل ليلا كركاديك وترتر سنايا متقابلين إلى بعض قف كأله قسن قلادك أدوي سرير حل ورجال سنايا أوتوماتيكا مركب وجه ورجال سكورجينا أرك يطوف وح عليهم على سابقين ولدان ويلم وخلدونا ويلي ماذا ذل واري ويلي شن جنا ما شن واحد جوا ردم باوارة كذي قدمه ويلي أي جوا أي أراب أي واحد ماشي يخلو خالي أي واحد لو واري وويلي ماذا ذا وين جبوني أنا قصنا بالاركب من ملا أن ما Kalahalla veki vana. Minua ei mennyt niin, että lawarieja, mahalla lawarieja, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, أنت هسمع كيف تدق قاتن لقوله وريجاي ولا شأن مجبوبي يالك ماش إيه بكابوري أيانا كل وريجات وحلعب معينا خمرها دويا خبر صوتين ما هم حافظك ولا يجري عربك صوتي يجري وحلاب يجري قف لا يصدقون لما لا فرحانون يق أنها معينا خمرها عجده ولا يزفون من عقل تجا وعقله ولا ينطوا تجو حب وجهو أنت ربك أشياء بغلينا كل واحده سرابيه المراجره وفاقيهتين مرمى عمبابا ايه اللوه وريقه ايه مما بيمره كمدهين ايه تخيره ولا بقيت كي يجعليهين ايه عني جيره ايه ايه دورتانه هل بان لوبا هنيه والله احمد الطائرين شبير مما كي يكمده ايه اشتاول ايه جعلهين هل بحديه اللعنه وامره اللعنه وسراب اللعبه بالعلم للربو وحورن ناقعد أينهم عند أول قروء هيك قبى كام سالي لولو نضيفني ماذا لوحظ لأرك جوارد مودي المخلون إلا قرية سابقون هيسكروا أنت سانسوش يجني جزاء أبل جدوي بماذا اللجوء أبل جدي اي كانوا فيدو يأكلوا هنجرا يعمرون خبصا من أمه صار خير بعد برتز لشافو إسلامي ما دايت ما دو سرادة دايت ما دو قرية القرن هدوه إما لا حد يمد مساجد نزد حد زكو فقير له جل جزاء بما كانوا يعملون حد يوحيل وراء حيسا لا يود للا شا جي مرة الواحد يأكل سمال حرورنا يكون بوكانيو لا وقت عادين يكون دريتايو شنق حمام الله جاهم مش لا يسمعون سابقون ما مغلان فيها جنة جذه هذا لغون عن ترابقش وراءه وياه لا كذا نبابي أوقتي جينا رقادي عويا مارين لشربه المصلح آخر مد إيو متقدن متناحي ديوان كائن أكو جلا حداون الغصاء هرديا لغون أن تربكش وران قيم إلهي وأنا أنكو فديني وقت جنا اللوجول ولا تأتي من مدي اللوجود مديكلو من بمام مغلة عاجل ومركس دجاج حونا عشان كرلانته معيته وغلة مغلة إلا قيرا هذا لي مغلان موجاي سلام النبض هذه سلام بريب أي مغلايين إلهي وين يواحد سو سلام انتوا يصموا جيو سلام قولاً من رب الرعيم ملائكة يا سو سلام إذا والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فالنعمة عقبادة إياه يقول السلام كل هذا بريب إياه باشالك أسمعانه بوق إياه بربرة المجمع سابقون سلة كح من الأولين أم ذيها هي وقليل إير من الآخرين أم ذهب أم محمد كميدة على سرور سرير كركا بكس جييه مقدونة لأربعي متكين يقاطيرزا عليا سرير كركا متقاد بينه تطوف يطوف وحوريجا عليا كركا للخدمة لأجل الخدمة ذلك درادي والجان والليل مخلدون واللي مذودا واريم كبابي وحي الله وريقا يام بأكواف خوبيا واباريطا جلمدو إيه وكاسين عيناسيو لحامدن من لا يسدحونا لماذا فرحانونيو حنا خمردا حقيدا ولا ينزفون لمن عغلي تبي وفاكيات ميرو مما كيكمدأي يتخيرونا دورتان والله مطيرين سنبيرهربكت مما ورحموا علي فورنا عد عين الدووى كامسالي اللولو جوهر لامدة المخنون للقرية جزاء أبا المرين أيها اللصي لما بلوا أبا المري أي كانوا في الدنيا كوها نجرا يعملون كوها لا يسمعون مغل مايا فيها جنده الجذهرة لغوا عن ربعش ولا تعذيما دم بجلي إلا قيلا هذا البي مغلان سلاما برينا بريه الغلنب جاي دي او النبريدي سلاما بريبين ايي مقلا يالو ادى سلاما ايي ملائكه سلاما ايي غاش سلامك واصحاب اليمين قولوا لي ربنا وأصحاب اليمين ميديكت اصحاب هذا وين وتلمان الايمان والعمل صالح ايي لي ما دين سابقين تي ما يا نقم لكن يكسروا ادى دو دي يقولوا وقت اور as-haabul yami midigta ma barwaaqo ma haytahay ay ashaabul yami midigta ashaabteeda haysta waxa weeyaa fi sidrin kidgoda oo mir asal ya dabar raa'a ayay ku sugan yihiin maxdoodin la qulx tiray qofka qulx min yahayaro gaabano qallo anoo haday kuudan hoss. ممدودا للتاغو جوجتا وانقرخ كدبيني وما ينبيو مسكونا صب مايا والرواين وفواكه المرو كثيرة فربدن لا مقطوعة مثل دماتها ولا ممنوعة مثل يشديذو لعب لو خراما وفروشين مرفوعة لكريلي تمر خدينا واكن إن انغه ايبا ان سنه هنا أبور نباتكو الينين na ji hi jandato an aburid laba wa hadi gawinaay madobaay nafaay indiya dagal aayen waxii majiro wa lagab ba bii dib tan lo jansaro loob xiyay wax la midan male xajalna hunna wa ankayelay abkaaran haday waayel laaay معينيهم سلطنك من الأولين أمدي أورا كاملة هي هو سلطنك من الآخرين كاملة مركز كما بادان كران وعوة هي كوحدة في هورا هي كوحدة في الدنباء أي أي اليمين نقونا هي هنا بروها قضا أي سجيسا اليمين ملك تدادك هذا ما بروها قضي أي أصحاب اليمين, اليمين كسجيهم في عنام بادانا في سدري نقوم نخضو الدين لقد احترى وضلح مصر منذ يد وظل الناس هوس منذ يد لتاغول لا تنسخه شمس ان قرعه قد ايماني وما ان بيو ما سكوبن لا صبي قبي هو غان يميمان ورك ما سميان وفاكهه تصاحه كثيره فربضن لا مقطوعه مثل الجولوا يو دماته وايمان دونتا دو نغ دماته ودماته وركس ما ولا ممنوع ماذا ليس كريبا وليسو ديدنا والعاق يشروض لقلح لنا ناشي معها وفروسين قول مرفوعتي لطريه له شنب بقوله سنة إلا صعوده أي جرمي قادة ديائي كل كفري سنة سنة إذا أرور صمي حدا تفورسنا إذا إرككول هذه مرفوعتي لطريه له إنه أنك إباء أنشأنا هنا قبله جنة أبورنا إنشاء أبوريس عصب فجعلنا هنا كيالنا قبله أبكارا بكارا كيالي عروبا خفجعل أطرابا إشكدؤن كالويني يا أصحاب اليمين مجيك تداد كذا أي إن تصوصك نادين أصحاب اليمين ثلة كوح من الأولين وما ديهور كمذا إيه وثلة كوح ومن الآخرين وما دان كمذا وما تم عمد كا أي أصحاب اليمين إشكدوا أصحاب الشمال إن كاري كل عربي واقوة و أصحاب الشيما ملي كتب بلحيدة الداتك و أين النبي كتبتو دي بيهر لغا سينايا أما ورا ذهريا لغا سينايا كوة ويا كوة دير لغا هدلايو و أصحاب الشيما بلحيدة الداتك ما سلعي السحرير أي أصحاب الشيما بيهر أصحاب تيه دا كو سوغان تاي سموم dumdurelkiya bagbaga kuya oo hada korka dadka ku tal tin la arkayo oo ciyaadulaasha hada lamaaysa markuu qofka dhidido asagoo maantii biya abu ay ka soo baxaan mees samuu meesha san leeyra halka azabka lagaynaa waa azab koronto oo khafiifa oo midbaas min أمر كعبد، ورخيج تودي أسرع إيش أو قدر أيك دهدين أيين، وظلن خاص مقدي من يحمو من قيقة، مقدي أيك خوجران قيقة لا باريدم خاص قبل ما ولا كريمي مدغور حنا ما انهم سبب كعذاب رسول الله مريوا معي إنهم أصحاب الشمال كانوا في الدنيا كانوا على هنجرين قبل ذلك. انت اه اه ليس ان ترى العذاب كان لگي ورتا ادون كيجو اي و اي هايه متطرفين كولون نعمهيو كل كاين لي سغا الدنيا حتى الاار كا قاوا الا يسق في طقا مع علاله مع حرام الله علي وحو البلعوله الى عذ يبقى كدنباي ارك انهم يجا كانوا قبل ذلك انت اخرين اللتي متطرفين كولون نعمهيو أولنا في سورة العقا فانكسوا مرمي ويوم يُعرضوا الذين كفروا على النار أذهابتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزوا لعذاب الله حفلانينا وهربا ستنكستيني فرادوا لعذاب واحد كان حد أن الوشق لهم للا علاعة وكانوا وحيهان جرين يصرون على الحنف دم بكركي العظيم ويني قبضنا وهو شرك بالله عز وجل شركي دي كفري إيا معصيه لاي من جرين وعصيكو عمر داما يستين ويجوك تايين قيام حد لرسوق هذا إيا واقعدا لو دشكايو وكانوا وعيهان جرين يقولونك ويرا إياقوا آخرة ديدا إذا متنا حدان دي مانو وكنا آهانو ترابا عرو وإذا من لفو وإننا ميا لما بعوثونا والصابحين دعونا اه مئين اول او اباؤنا ابا يالك ايما الاصابحنا الاولون انكو جو الرأي جوابت اللي سيارك قل صوبنا وحاطرة ان الاولي دبكي الرأي ابا يالك يوحيكسي الرأي يو يوال اخرين دبكي دنباي سأوليهن لمجموعون والصاق كل منا الى مقات يوم ما لوقتك اذا الاصر كل معلوم مالي حان لو يقال ساعة حان لو يقال وقت حان لو يقال ثم هذه لكل مئة كذلك إنكم إذنك أصحاب الشمال أيها الضالون كونانباضي يوضي المكذبون القيامة دوليو لآكلونا لاكلون أول دومتين من شجري جيدا إذن فاسنا من زبقوم جيد باسو قدحية جنة وهو على أركول المغرية إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم نحا سيكب على أي كوانا وحي حنايين في صدر مخضوط وطلح منضوط وصومرتا كوانا من شجر قيذي حنايين من زقوم وضحتو لي بلايان فمالئونا وابو منها زقومك البطونا على سيكب الحنايين قاق لها دير الحنايين ملقوا مايو فشاربونا وحي الأبايين عليه علي على الزقوم كل كيكو مان كورتيجا من الحميم فيه أبا ابغورغ درسو لليهي فشاربون يا كل الخرار او قرمون ابيكره كل كاجيل فهم درن او بيها فوق, فوق فوق لايو اي فوق فوق لايني فشاربونا وعباين شربله غير امسوع هذا هو اصله أي مي أصحاب الشمال المرتسوريه ديه قرمه يوم الدين المالي تلايبينيه أي مجر تلاييه وعنه او دياره لغسوره وأصحاب الشمال بإهلا أصحاب تهذا ما أصحاب الشمال بإهلا أصحاب تهذا ما حيكو سورانتو الصحريره وحيكو سورانيهين فيه سموم بدن كالنرتسي وهو حموم بهيه سباليه وهو ظل مقد ميه حموم قيغة لا باريد النتقب هو ولا كريم مدقوا عنا أي إنهم أعزوج ما كانوا يهانجرين قبل ذلك إنتان مشان لقي مترفين كوالله النعيماء وكانوا يهانجرين يصرون كوجوكت إلىك بختيا على الحنثي دم بكركي سي دائما العذين وينه أو شركيا وكانوا يهانجرين يقولونك ويره اذا متنا هدان دمنه أو وكننا عنه ترابا عريو وإذا ما اين النغميه لما بعصونا كولا صادق دونها او ابائونا ابياركم لا صادقينا الاولونه الرجال قل عاترا ده الرسول الله ان الاولين فحي الرجال ابيالكم يا غيركم وحفي ضمانت يا والakhir كل دنبيه لا مجموعونه ولا سو كل منها الى ميقات يوم ان وقت يد الله كل منها معلوم شكر له يقان ثم هدي لكل يكا قد قوم <تصفيق> جد نارا فما ليون كان بوحندون تين منها جد نارتي زبون كها البوطون على شكل بوحندون تين حدا دون تين وعبدون عليه على زبون جد نار كركيس و من العميم فيه كراي هذا كعبيسي حفقيو عبيسي فشاري بون وعبدون شربالين كرو مسوع هذا فحصلت الماما نزلهم مارتي سوريادو دة يوم الدين أفالمارينتا مالينتا هذا لوسوريين نحن خلقناكم إنساس واحد نك هذا لي سبع دي قلو ولبن وعدمان توصورد آخر كذا أي يكون إيمان دونان كل كنحن خلقناكم وعكذب لاباتي أدلة ووين أوكونيا أو نالغو خصوصين عيو بسيع وإلى أيوه أن كمرلدا سوبخينايو ان ان وحو ياديفاتا وسنمد نراه او ادلدان واوي ان الكونيكا اي هرتان يال الهي سمائي ان يغوي انكري كريم كري كون كان اول بسمائي نتو على نحن ابا اخلقناكم اذ ان ندهد هداتهن فلو حدّ حدّان الذين أومي أساني اللي إنتان الذين باضيان مالباد الذين سؤالين وارنطا ما اسكتراهين ما حيكون دوينهم ومن ذا حدّى الذين أوميذين لها كوائزين إيا طالبات الذين سؤالين ما أحدك حدّى حد, حد سمّيجي أي كونس تاي كو سؤالين تينا نحن أنك إذا أخرغناكم الذين أومي فلولا تصدقون بعثي قيامة ذي ما مارفو مايسين أقول له تبعوا إيشوا؟ أفرئتم حتى إيش ما الدعان كات؟ توملون عروشا بالعنت كود هذه نسي. وحنا ذا كدعان كمن إذا بالعنت المجران كو كذا كود ما تخلقونه أو ما عدت كدعي أم أم سنحن أن جيبا الخالقونه أوناي. ماك إلهي دعان دا كدعي حد وقف كنمسه عينك تدم الله به كرا. نحن أنك إباء أقدرنا جانجويني بينكم دحدينا الموت غيري أحداد بحين تهدو إله ميالي كلمركة الليله هدر ما غيري مسكحلس محبودي ملك مايسكي جوقتي إلهي حدكو ديلي النفتة كعقالي صور فباكو ميالي كلمية برمكو سعالي كلمية نحن أنك إباء أقدرنا جانجويني بينكم دحدينا الموت غيري وما نحن ملئين بمصبوقين كما ان ندال على أن بديل ان بدل هذا انه امثالكم اذ ان ماءه اونكر ان ابورا او المنشئكم اذ ان فيما حيوان اذا لا تعلمون وحضر المسخيم من قبل ويني اما الكوات أو دانيال يدوفار يدمروات واتس قانوني يدغات به وحلوه بجواز ديني قال لي كنا أن لا أركن الله مغلين ولا قد وحدناه علمت منا دغاتين النساء تعبورس الأولى وابا مرتين. هو الرئيس وابن صومرتي كيف لو لا تذكرون ما وان سانتانو نلاش اللباد يمد هذا الجوفتي وحذينا يكون كلا دوني من حجوزتين انتبهي ليه تذمرت جليله واجبتني دوم اركوايدين مقودا ولكي وايدين مقودا وانكي كلا وايدين مقودا خبنك يا مالنكي الهي وعهن سميين تمرنكم ضابطين او انو اسغي سمي واوبتي تذمرن مخلوق دون ولا قد وعاض علمت منا ذوقات ان سات ابورس الاولى هي الرئيسه اف ان اولى تذكروا مده هدا اجوبتين ما كخسسدين مده دنبه سؤال كالي أفرأيتم وحتى إيش أكثر ما بيرتال تحرصون فليسي أمورها تضلقوا داليسان وأنتم أذين كمية تزرعونه قيد كذليين أمنعنو أنه إبا أمية الزارعون قيد كي ضليمي أذين كمية قد كوريدين قد انتاب لاليسان قد مساقدي كوريدين أضعفت المبكسيسان أملكنا هدان إلى هقرب قليل وهذا إفساد إسلحمه محاجر فستاد ماشي كوريدين حداد جبته waa abuurka iska qamirto xog gaajada waa kareeb ila iyena wax لكن habilay laakiin safaaha somaysey dur intaad duulee laysey waxu nuqul aan ugay aad ku riiday antum badiin kamia tazaruunuhu geedka soo bixiye amma annu annaga ma asaracuna soo bixine geed haddii la soo لجعلناه بأرتي صوبة حذر أي صوبة حذر كذلك وحن كيال الله حطاما مت بربري تقوه وحده قبطي بأليدي جرية كبرة انتو قالي وحده وفكية يديا قلصي طبعا ايه العافمات عن قبيل اقول لعضي فالكافضلتم واحدة عن الله دين تفكهونك وياضا لذلك بأرتي قالي انت سوك تربيلاء اللقلي العرق الدية و باللغو الضحي لا ورابيه شقال الله قاليه لا أبوريه في أمر بعضيه تفكهونا هو أياب الأهيدانه وتقولون هو عبده إنه لمغرمون الدين أن لكوا أي هرامك هو عوار بل بارسوا بعضيه النتيجي يوم السكبع فيه يعني أنك بحين خرج في الله قاليه و كواه الله فليه أعرف ألو فليه شقال الله قاله فتقولوا وحديثا أيضا إن النجا لمغرمون وإن للدين مي ودين بنو بل دين كليا ما نحن النجا معرومونك ولا دونك ويانا وإل محتاج لجينا بل نحن معرومون وإن لهوجي وإن للدونك وإل محتاج لجينا الذي بيات تشربون عبيسان أنتم أذين كمية أنزلتموه كسوداجيه من المزني فروغتها بيها كإمانيين أما ما سنحن أنك إباه أألمزي من بيها كسوداجيني إذا أصدقوا بيك يا الله ما الله عليك رب لو نشاه حدام دون جعلناه سنكرت ايقا بعدا جعلناه وحمديه كيال اليه حرادا معا وجاجا عصب ايله ايه فلولا تشكرون فإلهي ماكم حديثين وحانه إذن سيه منا كمارمتين وحكالنا وعرفتين ايه ابن وابع الحمد لله ما تراه مد أفرادنا واتنا أفرأيتم وحديثكتان النار الدبكة التي الدبكة ترون سيدنا يسان أنتم هدين كمية أنسعتم أبو غري شجرها قيت لنقريه et ciide reecee adiga gaad keya abuurimiya amn aanu anaga eedda al mushuul qeelaa leenidina marna marki key qaraantiyo duubiyo dhalool iyo mareer laba geeyo anaga laga goyo نحن وأننا أجعلناها وأنك يالك دفكان قيتك اللي قسر وضح بحيي تذكرة الحصوص إن أبناء جهنمك وقارتان أم أهيه اللي وما الراحن هو أهيه اللي للمغوينة الصعطاء أنك بريد ودنيا الخير دقلي انت مالك إنتا إيقوة دالي مالك وفورتان شاهية عمبوله وبهدان لما قريه اللي سوق ويناء وأنك يشكو قرقلا وكذلك أدف فيوالالانا فصابي هو بنا واحد هفتا اسمي ربكا ربكا مقعيك العظيمي ايه وين هفتا او دللل دمانتاد ايا شركي ايا واحد قل من ايا كفر معاسيكا وذا هفتا لانو انك ايباه خلقناكم اذن ابو ارنايه فلو لا تصدقون واركاين مارهم ايسين افرأيتهم عديساكتا ما تمنون لعانكاد كنعيسين أنتم أذن كمية تخلقونه دعانك إلمك أما مثلا نحن أننا إباء الخالقون إلمها أظهرنا نحن أننا إباء قدرنا جانقيني بينكم بعدين المنتقين وفي مركب الله تلقلي ونفضحا وما نحن مين لمسبوقين إن أندالنا على أن نبدل إن أن بدلنا كما أن ندالين أمثالكم إذن كدف إذن لمدة أن بدل قادرنا إذن وليدين تليو ونوصيكم أن اني لنكابورنو فيما واذا لا تعلمون اوق وانا قد وحرنا انتم من التقانين أن نشات ابوري الاولاي والرئيس ففلو لا تذكروا هي زم ما كحسس قاداتي افرايتم محاليش جبت ما برت تعرفون فليس ان انتم الذين كميا تزرعونه جيدك صوب حسدي امنحننا نكيبا ازرعونه لو دونساو حدام دونو لجعلناه داي ان اللي دي صابح دي وحان كيال الاهين حدام ابن حطامان مدبر بورتوجوه قعدا وفضلتم وحادا هلا ايدين تفكهونا كويابا انتين مصيبا دان كتمد انك وحاده لا ايدين لمغرمونا وانا لديه ميجي وخرج كبيرتان لقوحكا جي نيل لقدون امال بلد انتا وحانا نحن وانا المهي ميران جيناي نمال أفرأيتم حديثة الماء بيهو الذي بيهات تشربون عبايسان أنتم عذين كمية أنزلتموهو بيهي دجيهي من المزني طرورة كسو دجيهي أما ما سنحنو أنك إبهاء أقل منزلون بيهي دجيني لو نشاوها داندونو جعيناهو به وعنكيه للهي وجاجم بنا لا تشكرون ما إلهي محدثي أفرأيتم نيشيهي النار الدب التي دبكات ترون سيدان ايسان انتم اذن كمية انسعتم ابوري سجرتها جيدة اما مثلا نحن واناق المنشئون ابورني نحن واناق اجعلناها دبكي جيدة هلقا بحية وعنقيلنا تذكرة خصوص في اخرى اللقو حصوص طب كلن نكون كاسا كاسي كنون مل حميري كارو ان لقو عبرقاتو يوم طاعا راحو للمغوين فصبح خصول الله وحد يفت باسم ربك ربك المجحي العظيم يهوين ومالك يسعدك تاي فبناه وحويني اجعلوها في ركوعكم قد قد ركوع سنتهم سبحان الربي العظيم وبحمده يهد فلا أخصمه حد وحي حقها انه ما لنا تدولين لولا يالسيتها قاي نشان دار qoquran ti ba lasu gooya xala الأمر xaddi wuxuu yiri fala amru ahintumaa kama tazuumuna sad moodeysa u gusimo hadan ebaahi wa dhaaranaya ima waaqi in nujum xidlaa dican kay baaya ayaan ku dhaaranaya wa qudra إيه بحيد هذا وهو دنب قدرة إلهية إله كالية أو دول وإنه كلا رشاد حديق عدد عتانك وذلك قدر لقصم لو تعلمون حداد أكتين وحبيدان وجين عظيم وين وحالله دارنا هوامحي إنه إن المتلو عليكم مت كان قرك إن اللقو أغرنا اسم محمد عليه السلاة إذين كان لقرآن قرآن ويا كريم وناجبا وحقيا في كتاب كتاب جديد مكنون حمل لجداوري عالمعفود قويا أما صحفتي ملاكته يوقيا أما جامعانو قويا لا يمسه يسنتابن كتابك إلا المطهر مؤمنين ملاقي بشر بلا وعنه ينتاب تنزيل حداد موديم قرانك إنما لك ركيع مدن تنزيل تجو من رب العالمين وان كن خبيثا حقس ايا لقد تجيء يا فبي هذا الحديث قران كان وكنا انتم الذين كمياء مظهرون ديل السلام او قرانك بافيتن هسانو تلقي قرانك بينين دغله دغميسي او ورك ودبنيسي مداهنذا او عدريشا سخو يغانن بان الا شيء او مجامل بعد سهلانا إيشان أولي القرآن كعيناية أوبينيناية أيها دوحلو وداقي إيشان أنتم أذين كمية ندهنون فضيت سنايا ندل بادنا وتجعلون نواحد إيشان فزقكم فوق عرك الله إذين ككيني إن أنكم إذين كتكذبون إذين كبيني إيشان نطرنا بفضل الله ورحمته إلى أن حريستي سيد يغلس أنا لقوة رعبية اي <تضون> روكي اي بصمدك كيني اضمالك لما دحو قينيسين ما هو حدريه وعشق القلائي فلا اريكساد مدين ماهه اقصموا داران ايه المواقع النجوم حدريها دعيتان كودا ايانك داران ايه وإنه دارتاس حدريها دعيتان كودا لغو دارتي لا قصمون داروي لو تعلمون حداد وحيا قانتيهين عظيمون ويه إنه كلا يجنكو اغرين ايه قرآن قرآن كريم هناك في كتاب كتاب غريب يقول ماكمون حقي باللجئ الى لي لا يمسه يونس تابن الا المطهر مسلم وانا يونس تابن تنزل دج من رب العالمين كونك الرب الجلي حقا اي لقد دجا اذا في هذا الحديث قران كان وكنا انتم دين كميه مدهر فديت ثانيا او تجعل ما هو هذا هذانا خسقكم فهم كي أبصر من يدينك كأنا إن أأنكم بدينك شو كذبون أب إنسان فلو لا إذا بلغت الحلقون والله استقرت صي وحال ليكوا سي صي قفقي النفتقات قاديس سكراتك ما كان توس ولا ماتي النفسي عن قنط ورجل يس أين نفسنا قايز كان نف سنا عدين كنا مركز إياها ما اليجين نفط حداد مركز نفط ايند اليسيين اي نقوتو او كو قسبتان قودكي ان هييان كبخين او اي كو جيرتو حداد قسبتان حدو مال جاهزين ما هيي نار ورنتي هرتي نبا نفطي حد دي لا لا تيغي عايزينكو ماشي توبن او فيرينو لو قادين اي دا نغاي انتي لوغي مين مو حدين نفصل لقاده اي سي وا انتين لما ريه موغي وافي لنا افقينه كرقات قادر وحسي صعوده ومسجده وحسي صعوده ومسجده تنعبه تبرحه ما اذين يكون فينا محدشي كي سيوا قال تعالى ربيو حجيري فلو محلو يري واي لا لم يلين لو ظهرنا واتمني لازم ذنواننا فيه لو محلو يري واي لا لم يليني اذا بلغت naftu markay gaarto al hulquma haga intay kasoo dhamaatay qaar ka dambawa ka baxday dad ee Soomaali qaar ka Ei ka bixlayay mar kolka inta كالك إنسان كودا بايسا إذا بلغت مركز النفطة قارتها على حلقومة حلقوم هنغريوه إنت حضيته ماتو وأنتو مليدينك يا حاضر المي كوين نقفتان دي منا اللجوغو حينئذ مركز النفطة بايسا تنظروه تختار من مغنى بلان اليها مريا لو وحيه انت ميدا اللوغو حيه انت نامد لقاحا نامد انت نيربادا لغا سوري هوا ريبيساناجي دقا هوا حقو جيران. وانا اشتغل لك ايسانا الي وانا تغتريحي مال وانا اغتلو ميس وانا مال وانتم اذنك يا حاضر الميت كو انان الميت كالا جوغو حين اذن قلت ان نفتي سودا ماتيهم قرياتهم تنظرون الدوريس سانة عندها اللهو اغرب الدوان بذن اليه متقدمانا منكم انكم ولكن اي الله تبصرون إلهي يا ملاك وأحمام وليس مدن أو مجادين فلو محلو يالوايل لالا ما غيالين إن كنتم هداةين غير مديني حدوكو أن لا أبى المرينين أن لا الحساب تماي هداةين ترجعونها نفس النخذانة كل علي تلقى سبتين ويربعة فوق صب ماش إن كنتم هداةين صادقين كورمشي والدليل نفتي من العلويل إذا بالحق يا ما جرت وان اللي صوب بعنا وان اللي حسب ما وان قبل بنقبل مارين كل كعبك بدي صورة وعين نقطي سدحذي خارج فأما إن كان عيتيك في جوجنا نفتي نوا علويلي وعين أنت أجلناي أول تختار ونحن ما غن لاركين ما قمرها الله صاره أنت قل لا سكحين وعميس لماه جد البوال سوقي تبارك عندك اللوقي انتى أقول نفانياً لا كوراي، وهذا رين تيوما دم مرة ميد مباجي له، ميد مباجيو، ما ماسو مارو، كل كهدام وحلل آخرين، نفتينا واقع غير، سد مدن قونا يا ترى، رغم الله عند تي، مسابقينا، يا فوزا، مسوا أصحاب اليمين، وارها يا أمريكا في نفتي، مسوا كوي باس، قال تعالى في ما إن كان كم بختنا هدو من المقربين سابقين هدو كميد ياهي فالروح خاحول ياهي هو هدو ياهي تكاليف ياهي شرع سلاب ياهي صون ياهي قريء ياهي حج مشقع فوريا بالعان وحاسو كالنصلي فالروح خاحول ياهي ياهي الريحان انتو ناكسا ياهي جنة النعيم قطين صمرني أولئك المقربون في جنة النعيم أو أبا إن كان بختنا هدويا من أصحاب اليمين تدكي إيمان صوبا إعمار إي ساعة كده دالي هدويا فسلام برين لغة بريدي أما بل اللقب بعده الله كقول سجناتي وحن سلام من أصحاب اليمين تدكي ولا لا أصحاب اليمين اقدر السلام كأغوري حقو ذا اللقب بريدي أما من أجل أنك أصحاب اليمين أنت كمته الحمان وعنا بتجسو النوى موديو، هو أما إن كان أختي أنا من المكذبين أصحابي شملوا من المكذب هو حق أبوالين، إيه بعض يضيع دوياي، فنزلوا خرهم هذا نزلهم يوم مدينة سوما، هذا أنتلما ناي، فنزلوا مارتيسيولي ياي، محل لقى مرتسورة. من حميمين ليش ماذا حلّوا جسوبا؟ ثم صُبّ فوق رأسي من عذاب الحمير من سُوم مرني وأنا عبدا. ماذا نوالّوا جسوبا؟ هم مر مرحو. وتصليات جاحين نار جاحيم اللهي. قلّد الجلّي. سِدع صورة هو ورنتي. إن هذا بركان لئيذ شجعي. الصورة الواقع المصير أي كي أيتينك يا بشر ككوارنتي. له هو أسعى كالجيز أحقّ اليقيني. فنكم الدمبايسة لبعدات ربتي عندات قوي زمانة فصابح توبنا واحد هفته باسم ربك ربك مقعي هف ربك العظيمي وين مقعي سهوفه سيركي يا شريك يا صاحبة يا ولد يا وحلوعنا من إليك اللك هف فلولا إذا قرت أي بلغت غارت النفط الحقومة أو أنتم كوين اللجل لمايتك او عينا خيله اذن غورته نفسه ورغوي انغور이가 تي밋 خاص نكاسو دماتاي اتن زروونا دورايسان كنن انو ن게반 اقرب دووان بدناي غلي히 كان ديمنا منكم يلينغا ولكن اي شيدا لا تبسرون وجود فلو ما لو ييري واي فلا لمبا ييرينن هداتي غير المدينينا كل عبال مرينه غير كو ترجيحونها نفث ما جلك اذا كننا غدين إن كنتم هداتين صادقين أخوة كرن في قولكم لا ضعف ولا نصور ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار أنت هديت حدا ما أعليسيت حدا العلوة إذا ما نفتي نوى وللتك ما أشي يوحي جناني أهدي وحلقوا صمعينهم هدوكين أنت قرر أدونك بعثي النصر يا حساب يا أنت سكوحين علي حدث علي وايسين أو حبشة يجي ما يسيو إن كنتم صادقين فما إن كان كان محتلر كي جير إذا كوت من حدويه هاي جنات النعيم كل جنة نعيم ليوسوا دوينا هدويا سابقون فالروح فله حلايا خوهم فحالا جنا استمرشقدي أدونتي لي يا وريحان أنتقي من بدنا وتقيسوا معا يا وجنات النعيم برواقيا الجنة إن تعرفش لله هاي وما إن كان ادون من كان معتذرا ادمنا هي من اصحابي اليمين <سؤال> من اجل ددكده حدو كميد فسلام بريدين لا بريدي الله كوك سوق ناتاي كاغ يو من اصحابي اليمين من اجل ددكده حقودي انا لا إن كان حدو كان دمنا هي من المكذبين حقكوي بينيه ابالينا باذ يوداي فنزورن ما تصوري لهي من حميمين بيكو لغمارتي الصورة وتصليهة الجحيم الجليد لدولايهي إنها لا وركان ليديه نغريهي الصورة الواقعة شاكتاي لهو الساقكالية أحق اليابين كم حق هذا؟ فصبح سوب نوحه بسم ربك حبك المجعي حبك العظيم يا وينا والله أعلم